بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 ذَوِي بَنِي وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تَؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لضا نَزَّاعَةً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 والدائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشبقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء كَفَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِامَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰئِكَ فِي جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ فما للذين كفروا قبلك مهقعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا